فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سنقرئك فلا تنسي إلا ما شيء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشي ويتجنبها لشقي الذي يصلى النار الكبر ثم لا يموت فيها ولا يحيي قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي بل تؤثرون الحياة الدنيا والأسفل آخرة خير وأبقي، إن هذا لفي الصحف الأولي، صحف إبراهيم وموسي، هل أتيك حديث الغاشية؟